بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا و أ ن ق ذ ت ن ا وفرجت عنا ولك الحمد ب ا ل ق ر آ ن ولك الحمد ب ا ل أ ه ل والمال والمعافاه كبت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا لك الحمد بكل ن ع م ة أ ن ع م ت بها علينا في قديم أ و حديث أ و سر أ و ع ل ا ن ي ة أ و خ ا ص ة أ و عامه او حي أ و ميت أ و شاهد أ و غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إ ذ ا رضيت وصلى َ الله َُّ ع َ ل َ ى نبينا ََِِّ محمد ٍََُ و َ ع َ ل َ ى آ ل ِ ه ِ وصحبه ََِِْ وسلم َََّ